وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِم ضَرًّا وَلَا نَفْعًا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 وَقَالَ الذين كفروا إن هذا إلا افكون افتراه واعانو عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلم و وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ إِلَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ رَفُورًا رَحِيمًا وَقَالُوا مَا لِهَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ طعام ويمشي في الأسواق لولا انزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز او تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا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 وَإِذَا الْقَوْمُ هَامَ كَانُوا ضَيْرْ قُمْ مُقَلَّنِينَ دَعَوْنَا لك لا تَدَعُوا الْيَوْمَ صَبُورًا واحدا وَدَعُوا صَبْرًا كَثِيرًا قُلْ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعد مسؤولا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 قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنَّ تَخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَا كِمَّتْتَعْتَهُمْ ومتعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا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 وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وجعل الناس ضكبا لبعض في تنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.